ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولائك تهرم مكانا أولائك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه معه أقاه فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمغناهم تدميراً وقوم نوح لما كذبوا سلأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وإعتدنا للظالمين عذابا أليماً وعادوا وتمود وأصحاب الرس وقرونا وأصحاب الرس وقرونا بين ذ.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 ضرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلًا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلًا